افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل الابصار فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور